ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون أعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأم الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذر ويدعو الإنسان بالشدعاء يا <تصفيق> فما وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فما حالنا بصرة لتبتعوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء A no. في علم صلح ونخرج له يوم القيامة كتاب اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفاك نفسك اليوم عليك حسني. قدوم القوم علي العظيم. الله اللهم صل على محمد وعلى اله